أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ نزل إليكم وإلىنا واحد ونحن له مسلمون وكذلك نزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء إما يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتنو من قبله من اكتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لا الرتاب المبضلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لا نزل عليه آيات من ربهم قل إنما الآيات عند الله وإنا نذير مبين أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتَنَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ نَرْحَمَةً وَدِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولو لئل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأثي أنهم أو تتمهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة من الكافرين يوم يوشاهم العذاب من فمهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم أنتم تعملون يا عبادي الذين منو إن الأرض واسعة فيها يفعبون كل نفس نداء قت المبت ثم إلىنا ترجعون والذين منو عن الصالحات لن بَي أنهم من الجنة ورفا تجري من تحتها الأنهار خاندين فيها دعم أجر العاملين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 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئذ سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله وللحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه لحياة الدنيا إلا لهب ولعب وإن الدار الآخرة لين حيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مهنصين له الدين فلما نجاهم إلى البدر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا فَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ فَبِالْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَرَأَيْتَ سَفِينَ جَهَنَّمَ مَثْوًى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ وَإِنَّ اللَّهَ لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غنبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغنبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعده يومئذ بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعدا ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم وافلون أم لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بنقاء ربهم نكافرون أولم يسيروا في الأرض فيناظروا كيف كان عاغبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قبة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم, وجاءتهم رسلهم من بينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عقبة الذين ساقوا السؤال كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدون خلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُمِيدِي يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُوْمِنْ فِيهِ رَضَتِي يُحْبَرُونَ بَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِلْقَائِنَ الآخِرَةِ فَهُنَاكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَالسُّمْوَحَانَ اللَّهُ يَحِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تنصوا بيحون وله الحمل في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخلج الحي من الميت ويخلج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من ترابنة ميداءة بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آيات للعالمين ومن آياته من أنمكم من الليل والنهار وبتراؤكم من فضله إن في ذلك آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خمفاً وضمه وينزل من السماء ما أنفَى فيُحييه الأرض بعد موتها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 هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أهول عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ أَتَكْفُونَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هَلْ لَكُم مما ملكت مِّنَ آلِهَتِكُمْ مِنْ فأنتم فيه سواء وتخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علمين فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين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 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فليحون وإذا مسى الناس ضر ندعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فليقوا منهم ربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف أم أن نزل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمتنا فرحوا بها فإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون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 وما آتيتم من زبا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة لتريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البدر والبحر بما كسمت أيد الناس يذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون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 ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم من بينات فنتغبنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابنا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله, ويجعله كسفان فتغى المدقى يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإذا كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لم بنسين فنظر إلى آتار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لم الموتى وهو على كل شيء قدير ولين أرسلنا لآهنا فرأهمو فرلا ظل من بعده كرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمت دعاء إذا وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنَّت بِهَادِنُ عُمِيَ عَنْ ضَلَالِتِهِمْ إِنَّكَ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ أَصْنِيَمُ الله الذي خلقكم من ضعفنا ثم جعل من بعد ضعفنا قوتنا ثم جعل من بعد قوتنا ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعتنا كذلك كانوا يؤفكون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 ولئذ جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن آذتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يسخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الأنفلاطم تلك آيات كتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم في هم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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ حكيم. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خلق السماوات بغير عمد نترونها وألقى في الأرض رواسيا نتميد بكم وبث فيها من كل دابة وأن نزلنا من السماء ماء فأنبسنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتنا لقمانا حكمة يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ولي حميد وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم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 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَا رُّجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِذَّ تَكُمْ إِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَارُ دَنِيرَ فَتَكُنْ وَفِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرَّضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ل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 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد يستمسك بالعرمة وثقى وإلى الله عاغبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا من رجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم غليلا ثم ناض ضرهم إلى عذاب غليظ ولئذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا إن الله قل الحمل لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغليق الحميد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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم لي من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور وإذا وشيهم موجن كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البدء فمنهم مقتصد وما يدحنوا آياتنا إلا كل خطان ركفور يا أيها الناس تقول ربكم وخشم يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وفلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الويثا ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسم ودا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ينف نميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قابلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيامها ثم استوى على العرش ما مِنْ لدونه من وليجهم ولا شفيعين أفلا تتذكرون يُدَمِّرُ الأمر مِنَ السَّمَاءِ إلى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يوم كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَلِيمٌ غَيْبٌ وَالشَّهَادَةَ عَزِيزٌ الرَّحِيمُ <تصفيق> الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم لِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ترجعون. ولم ترَ إذ المجرمون يكسون رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصارنا وسمعنا فرجعنا نعما صانحا إن مغنو ولم نلأتنا كل نفس هداها ولكن حق قول مني لا أمن أن جهنم من الجنة لا أمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين.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 فلا تعلم نفس ما أخفينهم من قصرة أعين جزاء مما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسبون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا مما كانوا يعملون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا نَذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعَرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِيمُونَ وَلَقَدْ آتِيْنَا مُوسَى الْكْتَابَ فَلَا تَكُنُوا فِي مِزْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجْعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلٍ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأبننا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم الغيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدنهم كم أهلكنا من قابلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ جُرُزًا فَنُخْرِجُ مِنْهُ نَبَاتًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا أَنَّمَا الَّذِينَ اللَّهُ بِكُمْ وَبِأَرْضِهِ خَيْرًا فأعرض عنهم ونتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تضع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وَأَنْتَ مِعَ مَا يُوحَى إِنَّكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تَمَنَّكَ لَعَلَى اللَّهِ وَكَفَأَهُمْ إِلَى اللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَالْبِهِنَّ فِدَاهُ في فِيهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجٌكُمُ اللَّهُ يُتَضَاعِيرُنَّ مِنْهُنَّ أمهاتكم وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفراهكم والله يقول الحق وهو يهدي السمين ادعوه ابن آبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في, في الدين وموانيكم وليس عليكم جناح فيما أخضأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله وفورا رحيما النبي أولاب المؤمنين من أهل أفسهم وأزواج أماتهم وَالْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا أُذًى تَفْعَلُوهُ إِلَىٰ إِبْنَاءِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مسطورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين مِيثَاقَهُمْ آمِينَ كَوَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَلِيًّا يَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ الْكَافِرِينَ عَذَابًا إِنَّهُ مَا يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ليحوا جنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا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 وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَمَّا ذُخِرَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا فِتْنَةً لَآتَوْهَا وَمَا كُنْتُمْ بِتَأْتُوهَا ولقد كانوا عهد الله من قابل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لا ينفعكم الفرار إذا فرارتم من الموت ومن قتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل ما ذا الذي يعاصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعمقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا الشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت فإذا ذهبن الخوف سنقوكم بأنسلة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحمد الله أعمالهم وكان ذلك على الله سيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون وأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم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 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا مع الله عليه فمنهم ما نقضى نحبه ومنهم ما ينتظر وما بدلوا تبنينا يجزي الله الصالقين بصدقهم ويعذب المنافقين إذا شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان وفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صيغهم وغذف في قلوبهم الرعب وغذف في قلوبهم الرعب فنيقة تقتلون وتأسرون فنيقة وأمرتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تضعها. وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي كل أزواجك إذ كنّت ندن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وسجّحكن سراحا جميلة فإن كنتم تريدون الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم